القلب في ساحة التوام قد سجد القلب في ساحة وساحة الحق نور وساحة الحق نور وساحة الحق نور في ساحة التواب قد سجد وساحة الحق ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل إن لم تكن خالقي دوما إن اخفى العبد, العبد من بالتوب يقبله سواك سواك يمنحه الاله إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله إن اخطا العبد من بالتوب يقبله والإحسان والرشد يا ربي أنت القريب يا ربي أنت المجيب and thou Yeah.